أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أن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 وَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ الله قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ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 ومن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام قلبت الروم في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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا أكثر مِنْ عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليرلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا أَأَنكذّبوا بِآيَاتِ اللَّهِ أَنكذّبوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون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 وكذلك تخرجون ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بَشَرٌ بشر تشيرون ومن اياته ان حلاقا لكم من ام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 شركاء في ما رزقناكم، فأنتم فيه سواء، فأنتم فيه سواء أن تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من أَضَلَّ الله وما لهم من ناصرين فَأَقِمْ وجهك للدين حنيفا في طرد الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه و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 إلينا ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم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 قهو والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وما اتيتم من ربا يربى في اموال الناس فلا يعرب الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم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 بل بينت فانتقمنا فانتقمنا من الذي نجرم وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه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 تخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم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 سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الخميس وهو اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية وهو اليوم الثامن والعشرون من شهر تشرين الأول سنة 1971